ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ ما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 115. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 116. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وَأَذْرُهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَالْحَلاجِرِكَ أَضْمِيلٌ مَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فاؤ كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 من آل فرعون يكتم رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذبه وإن 119. وليك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا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 وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد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 119. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 118. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 119. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاكي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 قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 116. هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق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 فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 إن الساعة لاتيه لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا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 ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون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 111. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما ان نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفى انك فالينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من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 فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَارْحُو بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا يَكُونَ فَعَلُوهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ الْكَافِرُونَ